موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميرا <تصفيق> تلك آيات الكتاب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 وسخر الشمس والقمر كُلُّهُنَّ يجري لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يدبر الأمر يَتَصَرَّفُ الآيات تُنْشِئُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل, وزرع ونخيل صنوان, وغير صنوان, صنوان وغير صنوان يسقى بماء والصن ونفضل بعضها على بعضها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فاعجبوا قولهم كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال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 من ربه إننا أنات منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل غنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار شهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسار يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا ثم وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبب الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقصد الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق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 والارض طوعا وكرها ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغوب والآصان قل من رب السماوات والارض قل الله قل اتخذتم من عدوهم أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وَالْوَاحِدُ الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتراء أئلة أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأمّا الذبّد فيذهب جفا، وأمّا ما يدفع الناس فيمكث في الأرض.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 فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يتذكر أولو ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتواء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأقاموا سنة السيئون أولئك لهم عذاب الدار جن. والملائكة يدخلون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيه صلوا ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سنة واللذ بان ما يشاء ويقدر بالحياة الدنيا بالحياة الدنيا ومن حلات الدنيا في الآخرة إلا متى لَنَأْمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين الصالحات طوبى لهم وحسن مآبت كذلك رسلنا كثير قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتدنو الرحمن. قل هو ربي الله إله إلا عليه توكلت وإليه متابا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة أو تكن قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله استهزأ برسله من قبلك فأمليت للذي لك ثم, ثم أخذتهم فكيف كان عتابا فمن هو طائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا قل أم تنبئ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 أشق وما له من الله من عاق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين الكتاب يخرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من بعضه إن ما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك لناه ولئن تبعته الله بعد جاءك من العلم